وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَبِالْمَعْرُوفِ يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ الميل فتبروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله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 119. وكان الله غنيا حميدا مَا ولله ما في السماوات وما في الأرض 111. وكفى بالله وكيلا 112. إن يشأ يظهركم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من